الله <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إدنا الصراط المستقيم سرى الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا على الضالين الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل المنا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 كذبوا كف قد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجعهم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بلا إلّا روح إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير الذين كفروا له مذابهم شديد والذين آمنوا عب الصالحات لهم مغفر لم <تصفيق> مغفرته واجنه كبير أَفَمَنْ زُوِّنَ لَمُسُوء وَعَمَلِهِ فَرَأَهُ حَسَناً فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَذَبْنَ فَسُكَ عليهم حسراً سَرَّتِ الرِّيَاحُ فَتُثيرُ سَحَابًا فَسُقْنَا إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِالرُّوحِ فَأَحْيَيْنَا بِالرُّوحِ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع والذين ينكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبقى في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائر شراب وهذا ملح مجاكل وتستخرجون حليه تلبسونها وترى الفلك فيه مواكب تبتدو من فطر ه ولعنكم تشكرون يولي الليل في النهار ويمرج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر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 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبَّهُ مِثْلُ قَبِيلٍ الله الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 يَجْعَلُ يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنْ كَانَتْ إِلَّا عِنْدَ رَبِّهَا فِي كِتَابٍ إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصناة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات عن ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء على الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نبي أرسل لك بالحق بشيراً ونذيراً وإمّن أمة إلا خلفي آل مير وأئِكذبوك فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالْزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُؤْمِنُونَ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 ومن الناس والدواب والأنعام مختلف الألوان كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز وفور أَوْ نَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَنبُوُر لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فضله إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُور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 ودباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي يذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها الذين كفوا لهم نار انما لا يقضى عليهم فيموت لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصرخون فيها ربنا غير الذي كن ما نعمل نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَصُدُّوا عَنْهُ ۖ تذكر يَعْتَدُونَهُ ۚ وَاللَّهُ فما للظالمين من نصير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 السماوات والأرض إنه عليم بذات السدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفر ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا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 فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَ تَوْدِئِنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوًّا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 ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمع فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا الله